bismillahirrahmanirrahim Hameem <سؤال> والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم بسم الله الرحمن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 رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينَ يَغْشَ النَّاسَ آذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ربنا كشف عن العذاب إن مؤمنون ربنا كشف عن العذاب إن مؤمنون أن له مذكرة وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون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 إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عزت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم فأسرب عبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم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 رحمة الله، إلا من رحمة الله. إنه هو الرحيم. إن شجرة الزقون طعام الأثيم، كالمهلي غلي في البطن، كغلي الحميم إن شجرة الزقوم طعام الأثم كالمهل يغلي في البطون كالمهل في البطن كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سو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 الاولى ووقعهم عذاب الجحيم فظلم من رب كذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه برسانك لعلهم يتذكرون فرتقب إنهم مرتقبون